حجاني قلبي لا تدول حتى أبشر بالقبول حجاني قلبي لا تدول حتى ابشر بالقبول واعاكتاب بيد اليم وتقر عيني بدره واعاكتاب بيد عيني